وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر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 نجَّينهُ لسَحر نِعممَةَ مِ عدِنا كَذَلكَ نَ جَزيمَ شَكرَُ وَلَ قدأَ دَرَهُ دَقُشتَن فتَمَا رَغ بُِّذُر وَلَ قَدَرَ وَدُوه ضَييفِه فَط مَسْن أَعيُونَهُم فَذوقُ عَذااب وَلُلر وَلَقددَ خَبحَهُ فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فجعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كفاركم طير من اولىيكم املكم براءه في الذبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجموع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم بل الساعه موعدهم والساعه ادها ان المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فما كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر